دعاء سجود التلاوة يقول سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين ويقول اللهم اكتب لي بها عندك أجرا وضع عني بها وزرا وجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود.